باته الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فبلغ رسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك، وخلفه في أمته خلفاؤه الراشدون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم اجمعين ونقلت السنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نقلت الى هذه الامه نقلا موثوقا موثوقا به وفي بعضها ما هو مقطوع به لان هذا من حفظ الله تبارك وتعالى لدينه وقد قال الله جل وعلا انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فصلوات الله وسلامه على نبيه محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإنه يصرني أيها الاخوه أن ألتقي بكم هذه الليلة في المسجد النبوي مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هو أفضل المساجد بعد بيت الله الحرام الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة إننا نلتقي بكم في هذه الليلة ليلة الحادي والعشرين من شهر ذي الحجة عام سبعة عشر وأربعمائة وألف لنذكر أنفسنا وإياكم بما أنعم الله به على عباده من أداء المناسك بأمن وطمأنينة ولله الحمد وجو معتدل لا حر ولا برد ولا شك أن هذا من نعمة الله إننا نشكر الله تبارك وتعالى أن هيئ لنا هذه السنة هذا الجو المناسب وهذا الأداء الهادئ المتكامل ولله الحمد فنشكر الله تبارك وتعالى على نعمه ونسأله المزيد من فضله ورحمته أيها الزوار أيها الحجاج إن نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده إذا شكرها العبد ازدادت كما قال الله تبارك وتعالى وإذ سأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذاب لشديد إن شكر النعمة هو العمل الصالح شكر النعمة هو العمل الصالح وليس الشكر هو الشكر باللسان فقط بل باللسان والجنان يعني القلب والجوارح ويدل على أن الشكر هو العمل الصالح قول الله تبارك وتعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا كلوا واعملوا صالحا وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فما الذي امر الله به المؤمنين ما الذي امر الله به المؤمنين لا كلوا من طيبات ما رزقناكم ايش واشكروا لله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين امر المؤمنين بالشكر وامر المرسلين بماذا يا ايها الرسل يا اخواني اعطونا الايات المعنى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا بهذا نعرف ان الشكر لله هو العمل الصالح اما قول الانسان اشكر الله على نعمه فهذا قول طيب لكنه لا يعني الشكر الذي امر الله به اذن لا بد ان نعمل صالحا لا بد ان نعمل صالحا فما هو العمل الصالح ما هو العمل الصالح العمل الصالح ما اجتمع فيه شرطان احدهما الاخلاص لله الاخلاص لله والثاني المتابعه لمن لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا العمل الصالح فعمل فيه شرك ليس بصالح وعمل فيه بدعه ليس بصالح إذ أن العمل الصالح هو مجتمع فيه شرطان أحدهما الأخص أحدهما الاخلاص والثاني لمن للرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك عمل فيه شرك ليس بعمل صالح وهو مرجونا على على من عمل به لقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انا اغنى الشركاء عن الشرك انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشرك انتبه يا يقول عز وجل انا اغنى الشركاء عن الشرك يعني, الشركة. يعني إذا, أ... اذا ان احدا من الناس عمل لي عملا وجعل فيه شريكا فانا غني عنه لا اقبل ان تكفروا فان الله غني عنكم وان تشكروا يرضه لكم فالله عز وجل غني عن الشرك فالمشرك مردود عليه عمله أما الثاني المتابع للرسول عليه الصلاة والسلام فإن, الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رد بمعنى مردود وفي لفظ من أحدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود وهنا اسال رجل مخلص لله يقصد بعمله وجه الله لكنه على غير شريعه الرسول عليه الصلاه والسلام فهل يكون عمله مقبولا لا وما الذي فقد فيه ما الذي فقد فيه المتابع فلو ان رجلا مجتهد كان مجتهدا حريصا على الخير يا عبد الله ليلا ونهارا لكن على غير الشريعه الاسلاميه التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان عملهم ايش مردود هب لا ينفعه بل لا يزيده من الله الا بعدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار طيب رجل آخر كان متابع للرسول تماما بمعنى انه يصلي كما جاء النبي عليه الصلاه والسلام يحج كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مراء في عمله يعمل من اجل ان يراه الناس عادنا الله واياكم من الرياء يريد من الناس أن يقولوا فلان ما شاء الله يتعبد لله بالشريعة تماما فهل عمله مقبول رجل يصلي كما صلى رسول عليه الصلاة والسلام يحج كما حج سواء بسواء لكنه مرائي يرائي الناس يريد أن يمدحه الناس على عمله فهل عمله مقبول يعطونه جوابا حيا مردود ولا مقبول مردود باتفاقكم مردود لماذا لانه غير مخلص وقد قال الله تعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك في الحديث القدسي من عمل عملا اشرك به مع غيري تاكتون وشركه هذا متابع للرسول في ظاهر عمله لكنه غير مخلص فلا يقبل منه ما رايكم في من يعمل العبادة لغير الله يعني لا, لا يجعل شريكا مع الله بل يعبد غير الله خاصة ايكون أي عمله مقبولا؟ اللهي ما, ما في نشاط في الجوار. الرجل يصلي لآخر يقف أمامه يضع يديه على صدره يركع له يسجد له دون أن يصلي لله يصلي لهذا الشخص أو لصاحب هذا القبر أو ما اشبه ذلك اي يقبل عمله أو لا يقبل لا يقبل لأنه إذا كان الإنسان إذا عمل لله ولغير الله لا يقبل فمن عمل لغير الله فقط فهو أبعد من القبول وهذا مشرك مشرك بالله شركا أكبر إذا مات حرم الله عليه الجنة وموه النار ومال الضالين من أنصار. طيب رجل آخر يعبد الله يصلي في المسجد يصلي لله لكنه إذا أصابه الضر ذهب إلى صاحب القبر يدعوه يا ولي الله انقذني من الضر وإذا فاته الخير ذهب إلى صاحب القبر يدعوه يا ولي الله اجلب الخير يا ولي الله زوجتي ما تحمل إجالها تحمل يا ولي الله أنا في ضائقة مالية ارزق ما تقولون في هذا شرك شرك أكبر حتى العبادات التي يقوم بها من صلاة وغيرها لا تقبل منه. حتى ولو حج ولو صام فإنه لا يقبل منه لماذا لماذا يا أخوان لانه مشرك ولا يقبل الله من مشرك العباده حتى لو فرض انه يأتي الى الصلاة قبل الاقامه قبل الاذان ويصلي صلاه من احسن ما يكون ويتصدق كثيرا ويصوم كثيرا ويحج كثيرا لكنه اذا اصابته الضراء ذهب الى اصحاب القبور يدعوهم فهل يقبل عمله او لا يقبل لا يقبل، لأن هذا الذي يدعو أصحاب القبور توكل في في دفع المناف في دفع المضار وجلب المنافع على من الذي يدعو أصحاب القبور توكل على غير الله والتوكل قليل العبادة كلنا نقرأ في في الفاتحة إياك نعبد إيش؟ وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين كلنا يمتثل قول الله تعالى فاعبده وتوكل عليه عليه وحده هو الذي يجذب الخير وهو الذي يمنع الضر اما اصحاب هؤلاء هذه القبور فانهم لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا حتى الذي يعذب منهم في قبر لا يستطيع ان يدفع العذاب عن نفسه اصحاب القبور يحتاجون للدعاء لهم إذا كانوا مستحقين للدعاء لهم وإن كانوا أنا مستحقين فلا يدعى لهم فكيف يدعى هؤلاء كيف يليق بعاقل فضلا عن مؤمن إذا أصابه الضر يأتي إلى القبر يا ولي الله يا سيدي يا مولاي أعطني كذا ادفعني كذا الله أكبر قال الله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير ايش بالاي تدعون ولا يدعون نعم الا لله البته والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ما قطمير اتعرف القطمير يا اخي أي نعم ما هو القطمير بارك رفير هي القشرة التي تريض بنوات التمر هذه قطمير ويضرب بها المثل في الحقاره ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعائكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ثلاثه أشياء ان تدعوهم ايش لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا فرضا ما استجابوا لكم ومع ذلك لا يسلم هؤلاء الدعون من التمديد بهم من هؤلاء المدعوين ولهذا قال ويوم القيامه ايش يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير من الخبير الله عز وجل يعني لا ينبك أحد مثل نبي الخبير وهو الله عز وجل استمعوا قال الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ماذا قال عيسى قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي وإذا كان كذلك فالواجب على علماء المسلمين الذين يوجد في عوامهم من يذهب إلى القبور يدعو أصحابها الواجب على علماء المسلمين ان يبين لهم ان هذا الشرك وان هذا الشرك لا تقبل معه عباده لا صلاه ولا صدقه ولا صيام ولا حج حتى يخلص الانسان لله وحده لو ان رجلا اتى للمسجد النبوي وقد اصابته فاقه اتعرف الفاقه ما هي ما الفاقه الفاقه وجاء الى قبر النبي صلى الله عليه واله وسلم وجعل يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ان يفرج عنه هذه الفاقه ماذا يكون هاتيوا يا جماعه يكون موجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضى ذلك لا يرضى ان احد ياتي الى قبره يقول يا رسول الله انقذني من هذه الفاقه بل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال له ما شاء الله وشئت ما شاء الله وشئت قال ان ما شاءت الرسول بما شئت الله في يقتضي التسويه ما شاء الله وشئت ماذا قال له الرسول نعم قال اجعلكن لله ند وهذا استفهام واستفهام وانكار اجعلتني لله ند ما شاء الله وحده ما شاء الله وحده اذا ايها الاخوه بمن نعلق الرجاء بالله على من نتوكل من نعلق به رجاءنا في دفع ما يضرنا الله قال الله تبارك وتعالى قل من بيده ملكوت السماوات والأرض وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك والايات في هذا كثيره أن الأمر أمر الله فيأخي يا أخي المسلم يا أخي المؤمن يا أخي العاقل كيف تدعو رجلا بالأمس كان مثلك يأكل كما تأكل ويشرب كما تشرب ويجوع كما تجوع ويمرض كما يمرض وهو إذا مرض يذهب إلى الطبيب يقول عالجني اليس أليس كذلك كيف تأتي الآن بعد أن كان جثه تأتي وتدعوه أهذا من العقل أهذا من العقل يا أخوان أهذا من العقل لا فضلاً عن, يكون من... فضلا عن أن يكون من الإيمان ولذلك يجب علينا الإخلاص لله تعالى عباده وتوكلا واستعانة قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو يصي قال يا غلام اذا سالت فاسال الله اتجدون وصيه اخلص من وصيه الرسول عليه الصلاه والسلام اجيب لا لا والله اتجدون وصيه من قريب لقريبه اخلص من وصيه الرسول عليه الصلاه والسلام لابن عمه عبد الله بن عباس لا قال له يا غلام اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه الامه كل الامه ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك وهذا يدل على أن الإنسان يتوكل على الله عز وجل لا يتوكل على غيره ويؤمن ايمانا لا شك, لا شك فيه أن الأمر بيد من بيد الله أذكر لكم قصة حرص الكفار المشركون من قريش على قتل النبي عليه الصلاة والسلام حرصوا عليه أشد الحرص لأنه دعا إلى التوحيد دعا إلى عبادة الله وحده دعا إلى التوكل على الله دعا إلى الاستعانة بالله سخر من هؤلاء القوم الذين يعبدون اللات والعزة ومنات وهبل وغيرها من الأصناء فستفى أحلامه ومن المعلوم أنهم أهل جاهلية، فجعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، إيش حمية الجاهلية؟ وأرادوا أن يقضوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، فتشاوروا ماذا نفعل؟ ماذا نفعل به؟ اجتمع الرأي على أن يُعَبَّد على أن ينتخب عشرة شبان. من قبائل متفرقة من العرب ويعطو كل واحد سيفا بتارا ويضرب محمدا صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد وحينئذ يتفرق دمه في القبائل ولا يستطيع بن هاشم ان يطالب القبائل هذا مكر مكر عظيم وفي ذلك يقول الله واذ يمكر بك الذين كفروا اقرأ ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين أتتنون ماذا حصل حصل أن هؤلاء الشبان اجتمعوا وأرادوا قتل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الله عصمه ولكن الله عصمه منهم يقول المؤلخون انهم اجتمعوا على بابه يريدون أن يقتلوه فخرج من عندهم وهو يذر على رؤوسهم التراب ويقرأ قول الله تعالى وجعلنا من بين أديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا ولكنه صلى الله عليه وسلم مع توكله على الله واعتماده على الله وتعلقه بالله عز وجل لم يدع الأسباب النافعة لم يدع الأسباب النافعة خرج إلى المدينة مهاجرا ومعه صاحبها أبو بكر رضي الله عنه واختبأ في غار يقال له غار ثور معروف في مكة اختبأ في الغار ثلاثه ليال حتى انقطع عنه الطلب اتدرون ماذا جاءت ماذا جعلت قريش من المكافاه على احراق الرسول عليه الصلاه والسلام اتدرون ماذا جعلت المكافاه وما اخرى لما يحضر بابك نعم وكان المشركون يحومون حول الغار ويقفون على الغار حتى قال أبو بكر رسول الله والله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا الله أكبر لو نظر إلى قدمه لأبصرنا لأن ما في شيء يمنع رجلان في غار وأناس من قريش شباب اقوياء في النظر والسمع لو نظر احدهم الى قدمه لابصر ماذا قال له الرسول قال له لا تحزن ان الله معنا اللهم كن معنا قال لا تحزن ان الله معنا ما ظنك يا ابا بكر باثنين الله ثالثهما الله اكبر وأسألكم الآن أنتم ما ظنكم بهذا ما ظنكم باثنين الله ثالثهما هل يستطيع أحد أن ينالهما بسوء لا والله ابدا كن مع الله يكون الله معك إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ثم انقطع الطلب وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ابو بكر حتى تمت الهجرة والحمد لله وليس هذا موضع البسط بسط ذلك لأننا نريد أهم من هذا الشيء أن الإنسان ما تعتمد على الله شفاه الله واقرأ قول الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه اللهم اجعلنا من المو عليه من يتوكل على الله فهو حسبه حتى جاء في الحديث لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيب تغدو خماصا وتروح قطانا تغدو يعني تطير في أول صباح خماصا يعني جائعة ما في بطنها شيء لكنها معتمدة على ربها عز وجل وكل شيء يسبح بحمد الله ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافت المهم تغدو الطيور في أول النهار متوكلة على الله خالية البطون ثم تروح أي ترجع في أخر النهار بطانا ممتلئة البطون هذه تكتسب تبيع تشتري اسالكم يا جماعه الطيور جميعها تشتري ولا لا لا لكنها معتمده على الله يرزقها الله عز وجل وما من جابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين سبحان الله اذا يا اخي لا تعتمد على غير الله اعتمد على ربك يكفيك توكل عليه فهو حسبه فان قال قائل هؤلاء الذين ابتلوا بدعاء القبور قد يدعون قد يدعونا صاحب القبر ويحصل له ويحصل له المقصود أنت معي؟ هذه شبهه يوردها عباد القبور ومن يعينهم على عباده القبور يقول انه جاء الولي الفلاني واجاب الله دعاه نعم استفل الله دعا الولي الفلاني واجاب الولي دعاء كان لا يولد له فذهب إلى السيد الفلاني إلى قبره ودعا فولد له هذا يقع ولا يقع ربما يقع ربما يقع ولكنه إذا وقع فهل نصدق هذا الأمر الذي وقع؟ او نصدق رب العالمين اجيب يا جماعة ايش الصوت هذا قليل هل نصدق ما وقع او نصدق قول رب العالمين قول رب العالمين ومن اظل ما يدعو من دون الله شف اسمع لا من اظل ما يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى متى إلى يوم القيامة لو بقي يدعوه إلى يوم القيامة ما استجاب له إن تدعوهم لا أسمعوا دعائكم. ولو سمعوا ما استجابوا له هذا كلام الله رب العالمين ويوم القيامة يكفرون بشريككم ولو نبيكم مثل خبيث كيف, كيف نتعامل مع هذا الواقع نقول إن الله سبحانه وتعالى يبتلي يبتل العبد بتسهيل طرق المعصيه عليه لينظر ايصدق بخبر الله ام يصدق بما وقع انتبه والواجب تصديق خبر الله تصديق خبر الله وما وقع فهو فتنه ما وقع فهو فتنه واذكر لكم مثالين مثالا في بني اسرائيل ومثالا في هذه الأمة مثالين أحدهما في بني اسرائيل والثاني في هذه الأمة بني اسرائيل حرم الله عليهم صيد البحر يوم السبت حرمه عليه. يعني قال لهم لا تصيدوا الحيتان يوم السبت وتعلمون بني اسرائيل ليس لهم الهم إلا بطونه إلا من آمن منهم ومنهم كثير أراد الله عز وجل أن يبتليهم فصارت الحيتان تأتي يوم السبت شرعا يعني شارع على الماء بكثرة ولا بقلة بكثرة إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا بكثرة في غنوى السبت ما في, في حوت ما يجي ولا حوتة حوته واحدة ابتلى من الله فانظر كيف يسر الله لهم أسباب المعصية في اليوم الذي حرم عليهم في الصيد وغير, وغير هذا اليوم ايش ما في حوت قالوا هذا منك يا نعمل هل نطيع الله عز وجل ولا نصير الحوت يوم السبت ونبقى جياعا الاحد ما في حوت والاثنين ما في حوت والثلاثه ما في حوت والاربعه ما في حوت والخميس والجمعه ماذا نعمل ففي طريقه في طريقه ايش الطريقه حيله ضع شباكا يوم الجمعه وياتي الحجان يوم السبت يقع في الشباك ولا يستطيع التخلص منه وفي يوم الأحد خذ الصيد خذ الصيد وتقول لربك يا ربي ما صدت يوم السبت وإنما وضعت الشباك يوم الجمعه واخذت الصيد يوم الأحد ابتلاع الله عز وجل فماذا كان جزاؤهم قال الله تعالى: "ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرادتا خاسئين" فجعلهم معتدين في السبت مع انهم في يوم السبت ما وضعوا الشباك ولا صادوا الحوت انما وضعوا الشباك متى؟ متى وضعوا الشباك؟ يوم الجمعة ومتى اخذ الحوت؟ الاحد بارك الله فيك وسمى الله ذلك اعتداء في السبت مع أن ظاهر الحاله أن يوم السبت ما في شيء لكنه حيلة والحيلة على محارم الله لا تقلب الحرام حلالا بل تزيد الحرام خبثا إلى خبثه والحيلة على إسقاط ما أوجب الله لا تبيح فيه. تركه طيب ماذا قال الله فيهم؟ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فإيش؟ فقلنا لهم قولا قدريا كونوا قرده الخاطئين فكانوا اولى كانوا قرده ذليله مع ان القرده احيانا تكون فاتنه تهاجم لكن هؤلاء امرهم الله تعالى بقوله القدري أن يكونوا قردة خاسئ أذل لا. فصاروا القردة خاسئ ولماذا عاقبهم الله أن يكونوا قردة لا أن يكونوا حميرا لماذا قالوا لأن القرد أقرب ما يكون شبها بالإنسان وفعلهم هذه الحيله الحيلة أقرب ما تكون للمباح فكان الجزاء ايش من جنس العمل وهذه قاعدة جزائية من الله عز وجل ان الجزاء يكون من جنس العمل واقرأ قول الله فكلا اخذنا بذنبه طيب هذا المثال في, في من في ابتلوا بتسيل, بتسيل صيد الحوت في اليوم الذي يخدم عليهم فيه صيدهم في هذه الأمة حرم الله علينا أن نصيد الصيد ونحن حرم أي محرمون فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. أراد الله أن يبتلي هذه الأمة التي هي أشرف الأمم واولاها بالله عز وجل أراد الله أن يبتليهم كانوا محرمين كانوا محرمين فأرسل الله عليهم الصيد أرسل عليهم الصيد تناله أيديكم ورماحكم يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم تناله أيديكم فيما يزحف ورماحكم فيما يطير والعاده أن السجق الطائر بماذا ينال؟ بالسهام بالرمي والزاحف ينال بالدماح يرسل الإنسان رحمه ويصيبه لكن هذا أراد الله عز وجل أن يبتليهم فأرسل عليهم صيدا الطائر يناله الرمح والزاحف تناله يد يمسك الوحيد الأرنب يمسك الغزال، يمسك الضب يمسك اليربو بيد الطائر اللي في الجو حبط نزل حتى يرى الواحد جرنحه يضرب ويسقط هل في هذا تفسير للمعصيه نعم اجي اجي لكن ماذا كان من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن واحدا منهم لم يأخذ صيدا واحدا ما أخذ صيدا لا الذي تناله أيديهم ولا الذي تناله دماءهم، وبهذا يعرف فظيلة هذه الأمة على قيدها من الأمم أسأل الله تعالى أن يجعلني لي وعياكم من أمة محمد وأن يحشرنا جميعا في زمرته ويسقينا من حوضه ويدخلنا في شفاعته إنه على كل شيء قدير أقول يا أخواني هؤلاء الذين يدعون القبور ثم يحصل لهم ما ارادوا هل الذي اعطاهم ما ارادوا هل هو صاحب القبر اجيب يا اخوان لا والله ثم والله ثم والله ما اعطاهم صاحب القبر ذلك وانما الذي اعطاهم هو الله ابتلاء وامتحانا هل يصدقون بقول الله ولو سمعوا ما استجابوا لكم او يصدقون بما وقع امتحانا هذا ابتلاء من الله ولهذا اقول لكم بارك الله فيكم اذا سهل الله عليك امر المعصية فاعلم انه امتحان انتبه انتبه اذا سهل الله عليك امر المعصية فاعلم انه امتحان لو اراج احد والعياذ بالله ان يزنى بامرأة وسهل ذلك عليه جدا وصار يمكنه ان ان يفعل بها الفاحشه في اقرب وسيله ثم امتنع فهذا هو المتقي لله ولو كان الانسان اذا صعب عليه الوصول الى الفاحشه امتنع لانه صعب لكن اذا خلله الجو فعل الفاحشه هل هذا متقي لله لا وانظر كمال العفة في يوسف عليه الصلاة والسلام امرأة العزيز سيدته امرأة العزيز سيدته وقد شغفها حبا اي وصل حبه الى شغاف القلب قلب المرأة لان يوسف عليه الصلاة والسلام اعطاه الله شط الحسن فكان جميلا وهو فتى عند عند زوجها اليت عليه في يوم من الأيام غلقت الأبواب غلقت الأبواب وخلت به الآن عندها أحد أجيب ما فيها أحد هل آمنت أن يدخل عليها أحد أو لم تأمن يا أخوان كيف اقتلسوا على هذه المثل واضحة هل امنت ان يدخل عليها احد او لا لا امنت يا اخوان امنت لانها غلقت الابواب ولا احد يقرب باب حسرتها هي امرأة العزيز غلقت الابواب لا عندها يوصف الا الله عز وجل غلقت الباب وقالت فيت لك يا يفعل قال ما. قال معاد الله معاد الله انه ربي احسن مثواي يعني ان الله ربي احسن مثواي ويسر لي هذا المثوى العظيم فكيف اقابل هذه النعمه بكفرها انه ربي احسن مثواي انه لا يفح الظالمون وقيل انه اراد بقوله انه ربي العزيز يعني ان العزيز ملك مصر ربه اي سيده احسن مثواه ولا يمكن أن أخونه في أهله، لكن المان الأول أصح أن أنه قال إن ربي أسلم مثواي وأنعم علي، ولا يمكن أن أكفر به بنعمته، ولا قد همت به وهم بها لأنه شاف والمكان خالي، ولكن الله سبحانه وتعالى عصمهم. من كل هذه الفاحشه لان الانبياء معصومون من الفواحش حسب ولهذا قال لولا ان را برهان ربي كذلك اي مثل هذا الصرف لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين إنه من عبادنا المخلصين واستمع الى قول النبي صلى الله عليه وعلى ال وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهم يوم القيامة ما في ظل ما في بناء ما في جدار ما في مغارات كروف في الجبال ما في الشيء الأرض يدره الله تعالى قاعا صفصفا لا ترى فيه عوجا ولا أمتع تمد الأرض مد الأديم أي مد الجلد وتكون سطحا واحدا ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس في هذا الموقف يسمعهم الداعي وينفذهم البصر يعني الإنسان يرى أبعد ما يكون ويسمع أبعد ما يكون لأن الأرض, الأرض اللي نحن وعليه الآن كروية في منعرجها ما يسمع اللي وراء لكن يوم القيامة تكون إيش؟ ممدودة مستوية ما في ظل والشمس أين مداها من الناس فوق الرؤوس بقدر مين والعمر شديد عظيم هؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك ونحن في انتظار فريضه من فرائضك ان تظلنا بظلك يوم لا ظل الا ظلك وان تجعل ذلك لامهاتنا وابائنا واخواننا ومشائخنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك يا رب العالمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل إمام عادل الإمام العادل يا أخوان من يخاف إيش يخاف الله لأنه إمام العمر بيده جعله الله تعالى بيده فإذا عدل في الخلق فإنه لن يرأي مخلوقا وإنما يرأي من الله ومن الإمام العادل الإمام العادل هو الذي ينفذ شريعة الله في عباد الله هذا الضابط الإمام العادل هو الذي ينفذ إيه؟ شريعة الله في عباد الله إن حكم حكم بالشر وإن عاقب عاقب بمقتضى الشر لو أن ابنه سرق لقطع يده لو أن أباه سرق لقطع يده الله يقتع يد به يقتع يد به إمام عادل سرق أبوه يقطع يد أبيه لا كأن هذا, كأن هذا شديد نعم يقطع يد أبيه لو سرق هذا عقوق هذا عقوق نعم يقطع يد أبيه لكن امتثالا لمن لله أليس إبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد أن يذبح ابنه وأيما أشهد قتل ولا قتل ذبح إيه نشف إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمره الله أن يذبح ابنه تمتتل وقال له يا بني إني أرى في المنام اني أذبحك فانظر ماذا ترى وإنما قال له انظر ماذا ترى ليختبره وليس ليشاوره لأن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يشاور ابنه في تنبيذ امر الله ولكن يختبر الولد وماذا كان هذا الولد غلام حليم انتبه عقلي غلام حليم وفي القرآن موضعان غلام عليم لكن غلام عليم غير غلام حليم الغلام العليم اسحاق والغلام الحليم اسماعيل اسماعيل ولهذا تجد في سورة الصفات بغلام ايش بشماهم بغلام حليم في غيرها بغلام حليم لأن رجال لأن رجال مختلفان طيب اقول بارك الله فيكم الامام العادل هو الذي ينفذ شريعة الله ايش في عباد الله لا يبالي بقريب او بعيد او شريف او وضيع ولعل بعضكم سمع قصة أتلوها عليكم الآن كانت امرأة من بني مخزوم وبني مخزوم من أشرف قبائل العرب كانت تستعير المتاع وتجحد تنكر صورة المسألة تأتي إلى أهل البيت تقول أعطوني القدر أطبخ عليه فيعطونها القدر فإذا جاءوا يطلبون قدرهم قالت ما عندي لكم شيء تنكر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها امر ان تقطع يده وامرأة من بني مخزون من اشراف قريش فأهم قريشا هذا وقالوا كيف تقطع يد امرأة من قريش هذا صعب فقالوا من يشفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فاختاروا اسامه ابن زيد بن حارثه فما صله اسامه ابن زيد بن حارثه برسول الله من يعرف فقط ما يكفي هذا حبه وابن حبه لكن ما يكفي ما صلته زيد بن حارثه مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقه النبي عليه الصلاه والسلام وابنه اسامه مولى لرسول الله لأن مولى الأب مولا للبن وكان رسول عليه الصلاة والسلام يحبه ويحب أباه زيدا فقالوا يا أسامة فعل عند الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقطع يد هذه المرأة ذهب الرجل وشفع ينبي عليه الصلاة والسلام أن هذه المرأة لا تقطع يدها أتدرون ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم بابي هو امي ماذا قال قال اتشفع في حد من حدود الله اتشفع في حد من حدود الله والاسلام هنا للانكار ولا للاقرار للإنكار اتشفع في حد من حدود الله يعني ما كان ينبغي ان تشفع في حد من حدود الله حدود الله فريضه لا بد ان تنفع على كل احد ثم خطب الناس كعادته عليه الصلاه والسلام كلما حدث امر خطب الناس ليبلغ شريعة الله الى عباد الله خطب استمع وقال انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه لماذا يتركونه لشرفه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه بحد ثم قال وهو الصادق البار بغير قسم عليه الصلاه والسلام قال وايم الله ومعنى وايم الله اقسم بالله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها اللهم صل وسلم عليه ايما اشرف دينا ونسبا هذه المراه المصدوميه ام فاطمه بنت محمد فاطمة بنت محمد رضي الله عنها سيدة نسائها للجنة لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لا قطعت يدها وهل المعنى لا امرت من يقطع يدها كما أمر أن تقطع يد المصوميه أو المعنى لا باشرت قطعها أنا بيدي المعنى لا باشرت أنا وهذا أبلغ من أن يأمر غيره بقطع يدها يعني يقسم عليه الصلاة والسلام لو أن فاطمة بنت محمد سرقت يقطع يجه هذا هو العجل هذا هو العجل اذا من, من الإمام العاجل في الحديث من الإمام العاجل هو الذي ينفذ شريعه الله في عباد الله الثاني شاب نشأ في طاعة الله الشاب والشباب كما تعرفون عندهم نزوة وعندهم سفه ولهذا جاء في الحديث يعجب ربك للشاب ليست له صبوه طيب شاب نشأ في طاعة الله الثالث رجل قلبه معلق بالمساجد قلبه معلق بالمساجد يعرف المساجد يحب المساجد يأتي إلى المساجد يصلي فيها يقرأ القرآن يتعلم العلم يصلي مع الجماعة يصلي مع الجماعة فإذا خرج من المسجد إلى بيته أين يكون قلبه معلق بالمسجد كأن حاد يحيوه أن يرجع إلى المسجد قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه أي رجلان بينهما محبة لا لمال ولا لقرابة ولا لشرف ولا لجاه ولا لغير ذلك وإنما تحاب لإيش لله تحاب في الله رآه يح... صاحب طاعة صاحب عبادة صاحب إحسان فأحبه لله هؤلاء هذان الرجلان يظلهم الله في ظلها وما لا ظل إلا ظله ورجل دعتهم امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله هذا الشاهد دعتهم امراه ذات منصب وجمال يعني امرأة جميلة امرأة حسيبة ما هي من, من سقط النساء بل شريفة ذات منصب وجمال فقال إيش إني أخاف الله هذه الكلمة إني أخاف الله تدل على أن هذه المرأة دعته في في مكان ليس عندهما أحد قل له لا انتمعني يا أخي قم قم يجيك السؤال هذا لا اله الا الله اللهم صل على محمد الله رب هذه الدعوه التام والصلاه القائمه تيمم الوسيله والفضيله وغاث المقام أقول إن قوله اني اخاف الله يدل على ان هذا الرجل يحب النساء لانه لو كان ليس له رحمه لقال إيش؟ أقول قوله إني أخاف الله يدل على أنه يرغب النساء لأنه لو كان ليس له رغبه لقال إني لا أرغب لقال لي أخاف الله يدل أيضا على أنه كان في مكان خالي لأنه لو كان عندهم أحد لقال أخاف أن يطلع الناس فهذا لم يمنعه من فعل الفاحشة إلا شيء واحد وهو خوف الله عز وجل فانظر كمال العفة مع أنه سهل له الأمر المكان خالي والرجل في الشهوة والمرأة ذات منصبه وجمال ولكنه ترك ذلك لأنه يخاف الله وإنما أتيج بهذا الحديث للدلالة على أن الله تعالى إذا سهل عليك أسباب المعصية فاحذر احذر. لأنه قد يكون ذلك امتحانا وابتلاء لأن الإنسان قد يترك المعصية إذا صعبت عليه أسبابها لا خوف من الله لكنه تعب ومل، لكن إذا سهلت الأسباب وترك ذلك لله فهذا هو الذي عبد الله حقا إذن لابد إذن نقول ان الله تعالى قد جبت الانسان بالمعصيه اي بسهوله اسبابها امتحانا فهؤلاء الذين يعبدون القبور ويقولون اننا ندعوهم ندعوهم فيستجاب لنا ماذا نقول لهم نقول هذا ليس هو الذي استجاب بل الذي استجاب من الله عز وجل لأن الله يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعائكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويقول عز وجل ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجو له إلى يوم القيامة وهم عند عائلهم غاكلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء العجب أن هؤلاء الذين يوالون أصحاب القبور إذا كانوا يوم القيامة يكون لنا أعداء كل واحد عدو للآخر يتبرأ منه فنقول يا أخو وهي وصية مني لكم معشر المسلمين إذا رأيتم أن الله قد سهل أسباب المعصيه فاعلموا أن هذا امتحان وابتلاء فاحذروا احذروا المعصية فصار الآن هذه الأمة لما ابتلاها الله بالصيد حال الإحرام وصار يسهل عليهم جدا أن يقهدوه هل تحيلوا عليه او فعلوا او اصادوه او لا ابدا وهذا يدل على كرم هذه الامه والحمد لله وانها ابعد الامم عن التحيل على محارم الله اذا اعبد الله وحده توكل على الله وحده لا تدع غير الله لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ابدا مهما كان فاذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول بامر الله حيث قال الله له قل اني لا املك لكم غرا ولا رشدا اقرا لا يا أخي. قل اني لا أملك نعم كمل قل اني كمل من يكملها أسلع. قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا يعني ما انفعكم قل اني لن يجيرني من الله احد حتى لو اراد الله به سوءا ما اجره احد قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه متحدا يعني لا اجد من دون الله احدا يمنعني مما اراد الله به هذا وهو من, من هو من اجل المسلمين الرسول عليه الصلاه والسلام امره الله ان يعلن اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا اني لا يجيرني من الله احد ولن اجير من دونه متحدا طيب لما انزل الله تعالى على نبيه وانذر عشيرتك اقربين كان النبي صلى الله عليه وسلم عشيرته وجعل يخاطبهم حتى قال يا صفيه بنت عبد المطلب لا اغني عنك من الله شيئا صفيه وصلاه بالرسول الرسول يا صفيه بنت عبد المطلب عمته يقول لا اغني عنك من الله شيئا يا فاطمه بنت محمد سليني من مالي ما شئت يعني اطلب ما تشاءين من مالي لا اغني عنك من الله شيئا هذا هو الرسول عليه الصلاه والسلام فكيف بغيره أخوان لا تبطل أعمالكم بدعاء غير الله طيب من شرط العبادة اتباع من اتباع فصول عليه الصلاة والسلام فلا يجوز لأحد بإجماع المسلمين تبينت له سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعها لقول أحد كائن من كان انتبه يا أخي إذا تبينت للإنسان سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجوز له أن يدعها لقول أحد كائن من كان لأنه لو ترك سنة الرسول لقول فلان وفلان لم يحقق شهادة أن محمدا رسول الله لجعل شريكا للرسول في الرساله طيب لو قدمنا أن أحدا من الصحابة قال قولا يخالف قول الرسول عليه الصلاة والسلام أنا أخذ بقول هذا الصحابي ام بقول الرسول اجيب يا جماعة. بقول الرسول وإذا قالنا قائل هذا قول فلان وفلان من الصحابة نقول هؤلاء يجوز عليهم الخطأ وليس معصومين لكن الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم من الخطأ في, م... في... في تبليغ رسالة الله أي إنسان يقول في شيء قاله الرسول عليه الصلاة والسلام إن فلان قال كذا يعارض به قول الرسول أبدا هذا لا حل توحيد الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام أمر واجب طيب لو أن إنسان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فقال الشافي يقول كذا احمد بن حنبل يقول كذا مالك يقول كذا ابو حنيفه يقول كذا اسحاق يقول كذا سفيان الثوري يقول كذا الاوزاعي يقول كذا ثم اتى بالائمه هل يجوز ان يدع قول الرسول لقول هؤلاء الائمه لا والله لا يجوز حتى الائمه انفسهم رحمهم الله وجزاهم الله خيرا يتبرؤون من أحد يقدم قولهم على قول رسول الله حتى قال الشافعي إذا رأيتم قولي يخالف قول الرسول فاضربوا به عن رضحات رضي الله عنه وأحمد بن حمد يقول لا تقلد دينك الرجال يعني لا تقلد الرجال وتدع قول الرسول عليه الصلاة والسلام قول الرسول هو المتبوع اسمع ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين هل قال ماذا أجبتم فلانا وفلانا أجيبوا لا فليس قول أحد مهما كان حجة على, على العباد إلا الرسل عليه الصلاة والسلام كل الأقوال مهما عظم قائلوها في نفوس أتباعهم فإنها ليست مما يحتج به، ولكنها مما يحتج له. انتبه للقاعدة، هذه قاعدة مفيدة. أقوال العلماء لا يحتج بها، ولكن يحتج لها. ولهذا إذا قال قائل قال فلان كذا وكذا نقول اين دليله؟ أين دليله؟ حتى نبني. عبادتنا على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام اجعل هذه عندك أيها الأخ أيها الأخ الكريم الذي قصدت بيت الله ومسجد نبيه صلى الله عليه وسلم اجعل هذه على بالك ليس أحد من الخلق سوى رسول الله يكون قوله ايش حجة على عباد الله ابدا مهما كان منزلته مهما كانت منزل... منزلته عند قومه ليس حجة الحجة في ايش في قول الله وقول رسول واستمع فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ولم الآخر فكل إنسان يريد أن يكون المرجع غير الرسول كل إنسان يريد أن يكون المرجع غير كتاب السلة فإنه لم يؤمن بالله واليوم الآخر لأن الله قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ذلك خير الآن وأحسن تأويلا في أي مآلا في الآقبة في الآخرة وما اختلتم فيه من شيء فحكموا إلى من إلى الله والله تعالى قد بيّل لنا قال ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ولا من الأخر. ويوم القيامة لا سألك الله يقول ماذا أجبت فلان أو فلان يقول ماذا أجبتم ليش المرسلين شفاء الرسالة في التوحيد ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون فيسألون يوم القيامة عن شيئين عن التوحيد وعن الرسالات ويوم يناديهن فيقول أَيْنَ شركائي لين كنتم تزعمون ويوم يناديهن فيقول ماذا أَجَبْتُمُ المرسلين حقق هذا يا اخي حقق شهادة الله وأن محمد رسول الله بعد الصلاة يكون سؤال الله